فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أفخنتموهم فشدوا الوثاق فشدوا الوثاق فإما من وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لن تصر منهم ولكن ليبلوا بعضكم ببعض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 فأننا لهم إذا جاءتهم ذكرائهم فعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذن بك ولالمؤمنين والمؤمنات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 ولأ ريناهم فلعرفتهم بسيماهم ولا فِي في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولا نبل أنكم حتى نعلم المجاهدين من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 يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن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 إنما الحياة الدنيا لعب وله، وإن تؤمن وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم ها دعون لتوفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه.